أشوف يا أخي من تكلم غير فنه أتى بمثل هذه العجائب أتى بمثل هذه العجائب لما إمرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع أن تصرفه تأتي بمثل هذه الزواج صحيح من علماء الحديث من قال إن فحة السندي لا تستجزم صحه المسن المروي به ليه قال لك لان في احيانا بعض السارقين يركب اسناد نظيف لمثل يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد مذهب يا في اسانيد ثم سلسله الذهب من ضمن سلاسل الذهب ان يروي مالك الامام عن نافع عن ابن عمر وخبرت فأنت إذا رأيت أمال عن ناس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعته تحت السرير تخبرت أو المؤمن حلو يحب الحلاوة أو ربيع متي في العنب والبطيخ ودي في الآحاديث موضوع ها أو المؤمن كيس فطن أو في بعض الناس تعتقد به حديث وهو كذب على النبي عليه الصلاه والسلام وخد بالك فلما ترى اثناء كالشمس ومسك كالظلمه يبقى فيه نوع من التباين بين اثناء المس يعني المالك على الناس على ابن عمر ما يجيبش إلا زيه مسن نظيف وفي معاني وكده ففي بعض السارقين ممكن يركب اثناء من عنده على مس هو مؤلفه فيقولون ان صحة السند لا تستلزم صحة المات ان يكون حد عمل الترتيبة دي لكن ايها الاخوة الكرام لا أن ان يحكم بهذا الا امام كبير مدرب اختلط الحديث بشحنه ولا حتى له فيه ملك حتى صار له فيه ملكة وهذا لا يستطيع الا الام الكبارة المتبار زي مثل البخاري واحمد وابن معين وابن المديني وابو حاتم الرازي ابذور العواج والدرقطني وابن علي وهؤلاء بقى الذين اختلط الحديث بدمائهم حتى صار لهم ملك ابو حاتم الرازي بيسأل عن حديث يرويه الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله الانصاري وساق مثله يقول ابو حاتم الرازي هذا لا يشبه احاديث الاعمش هذا يشبه احاديث عمر بن الحصين عمر بن الحصيد كثير ايه لا يشبه دي كإن كل راوي احاديث بقالها طعب او الميدوع الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان تشوف بوصل به الاهتمام والملكة إلى درجة أن يعرف سمت أحاديث الأعمش لها سمت معين لا تخرج عنه. وقالت يقول أنه بعد سنين دخل أحد البلاد فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش عن عمرو بن الحصين وإذا الأعمش قد دلت عمر وأسقطه من الذي مات إذا صدق ظنك صدق ظنك لا يحكم في هذا الباب إلا هؤلاء العلماء صحة السند لا تستدر صحة الثلاث نعم لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملتك إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على مثل من المدود إلا إذا وقف على الإثنان إلا إذا وقف على الإثنان إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس وإن الجاهد يتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويدخل في دين الله ما ليس منه ولا يتحرك العلماء بل بالعكس قد وجد من من ينتسبون إلى الشريعة من فعل هذا يعني الختان مثلا الختان ختان الجناس هل معقول فجأة يخرج انسان ما كان قدره ليقول ان الختان عاد جاهلي ولا اصل لها في الشريعة مع ان بيدرد في باب الطهار في كتب الازهر اذا التقى الختاناء فقد وجب الغتر وان الختان من سنن الفطرة ويدرد للطلبة من يوم الازهر انشئ الى هذا الزمان وفجأة يخرج رجل يقول مهما كان قدره ان الختان لا أصل له في الدين فجأة كده يعني هذا اتهام لكل العلماء الذين درسوا الختان على انه من السريع انهم كانوا يكذبون على الناس فجأة ويخرج واحد يكتب مقال ان احاديث الختان ضعيفة مع ان هذا الرجل لا يعرف شيئا قط في علم الحديث ويقول ينبغي ان احنا نحترم التخصص والتخصص اهل التخصص مثل في الختان هم الاطباء فلو كنت بتحترم التخصص مع الاطباء ليه لم تحترم التخصص مع علماء الحديث وهل انت لست في النقد ولست في تصحيح الحديث وتضعيفه ما لك وتفهم حال علم الحديث او تعرف شروط قبول الحديث حتى الصحيح ليه تكلمت من تلقاء نفسك وقلت ان احاديث الختان ضعيفه وانت لست بالعلماء الحديث وانت دعت التخصص علم الحديث وضعته قدمت اما الاطباء قلت باهم اهل فتصف المثالة فلما فجأة كده الختان الختام الاناث يطلع ملوس عصر والذي يجهر بهذا بعض من ينتسبون الى التدريس في كلية شرعية فلما لا تسعى للمرأة مثل هذا وزيادة ختان الاناث واجب ليس هناك دليل على استحبابه ابدا الاصل في الادله انها عامه للرجال والنساء معا حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال او بتخصيص النساء الاصل في الادله العموم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فالاصل انه يعم الرجال والنساء معا لانهم مخاطبين بهذا الكلام مكلفين ولا نقول ان يخرج طائفة من هذا الكلام إلا بدليل. فأين هو الدليل على ان الختان سنة للرجال، سنة للمكرومة للنساء، وسنة للرجال؟ هو حديث منكر. الرجال الختان سنة للرجال، مكرومة للنساء. ده حديث منكر عند علماء الحديث، ولم يصح قط من وجه من الوجوه، وهو أليق بكلام الفقهاء منه كلام النبي عليه الصلاة. والسلام. هذا هو الحديث الوحيد الذي اتكأوا عليه لجعل ختان النساء مكرومة اذا قلنا بوجوب ختان الرجال قلنا بوجوب ختان النساء ولا بد اذ لا دليل الطارق على الاطواق لا دليل صارب على الإطلاق وهذا هو الذي جنح إليه الشافعية وهو من حيث الدليل قوي أقوى بكثير من القول الآخر الذي يقول إن خسان الإناث مكروه فلما في هذا في زمان الغربة يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا ويوسد الأمر إلى غير أهله تكلم المرأة في علم الحديث وتتكلم في علم الفقر وتختلط الأزياء وتختلط المفاهيم هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمان ضاع الأمان ضاع ليه؟ أعطيت غير المتخصص الحق في الكلام فإحنا بنرجع مرة أخرى ونقول إن الاهتمام بالأتاميس دي مسألة تقصيلية ليس المقصود منها الأسانيب بذاتها بل المقصود أن نعيد النظر في حياتنا كلها وأن كل شيء لا بد أن يكون له أصل مثلما نظرنا في هذا الحديث فوجدنا أن أصل الحديث هو الإثناء ومن الأشياء التي ينبأ أريد أن أنبه عليها في هذا الإثناء أيضا هو قول محمد ابن فليح حدثني أبي أين هؤلاء الآباء انقرضوا ما عدت ترى طالب علم يقول حدثني أبي أو وجدت في مكتبة أبي أو قال لي جدي مثلما كان يكون في الأزمنة السابقة الإمامة أحمد بن حنبل أولاد علماء عبد الله الصالح. وأبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم وزهير بن حرب ابن أحمد ابن أبي خيسمة صاحب التاريخ الشهير وهكذا كان موجود أولاد كله يقول حدثني أبي وسألت أبي هذا مثل هذا النمط من حياتنا له أسباب كثيرة في الحقيقة من أهم هذه الأسباب هو غياب العلماء الغبانيين الذين يتدينون بعلمهم. احنا خلنا نريد ان ننطلق في نصر هذا الدين مثلما ينطلق اهل الدنيا في صناعاتهم في تجاراتهم سيكون عنده ولاة قصة لا انساها ابدا وكلما تذكرتها اعطتني حماسة وعطتني دماءاً ويقصة حديثة قلت في مكة والتقيت بعد إن ما اتحل ال اتحسبيتي <تصفيق> التقيت بمجموعة من العلماء من بخارستان حوالي 15 استاذ ومدرّد ولهم شيخ يقترب على التسعين إن لم يكن تجاوزها رجل عليه سم له سم وله وقار وصامت قلما يتكلم وتلامذة وتكلمون تكلمون بلغة عربية جيدة فتكلموا عن يعني أن الشيوعيين كانوا يقتلوا علماء المسلمين ويعني تكلمنا في هذه المسألة فترة فسألت أحد التلاميذ قلت له يعني أسأل لي هذا الشيخ كيف نجا من مذابح الشيعين يعني يعيش على التساعين ولم يذبح ولم يُقتل فسألوا هذا السؤال فتكلم الرجل قال إن هو فرض على نفسه الحبس الاختياري اكثر من ستين عام يعرض بالليل في تحت جناح الظلام يتسلل الى قرية من القرى يدخل بيت من البيوت يععد في البيت ده ثلاث شهور اربع شهور سنتين ثلاثة اربع المهم لا يخرج من هذه القرية الا بعد ان يعلم اطفال القرية القرآن وحديثه والأباء يسرّبوا الأبناء له في سرية تامة ويظل الفترة التي يظن أنه يعني قضاء حاجة من هذه البلد، وبعدين إذا انتهى يخرج تحت جناح الليل إلى قرية أخرى، وهكذا ظل الرجل ستين سنة باختياره محبوب. ستين سنة يلعرض القرآن والسنة. وراضي بهذا الحد الاحتيالي احنا بنهيب باخواننا يكون عندهم مثل هذه العاطفة لهذا الدين ان بهذه العاطفة انت لا تحتاج ان يقول لك احد اخدم دينك انت لا تحتاج الى هذا ما تحتاج ان يقول لك رجل اخدم دينك يبقى ابكي على نفسك بهذا شيء ينطلق بتلقائيا إليه رجل يحرم نفسه من من الدنيا ومن منذات الدنيا ويفض الحفظ الخياري على نفسه إنه هو يدخل في البلد أقص أقوى المدة قضاها في بلد خمس سنين وفي هذا البيت يخدم الكتاب والسنة لأنه يعلم الناس يحفظ القرآن ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج إليه وصدق الانتماء هو الذي يعطيك النفس لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدنا رجالا يحتسبونه أترو تطوح بالملسات يطوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا هو أن هذا الدين في زمان الغربة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتش وقافل آباؤنا جيل شرب كل الهزائم التي منيت بها أمتنا المعاطرة فهذا الأباء الذين شهدوا هذه الهزائم المتوالية حتى تقدوا الثقة في ذواتهم فصاروا أقزاما مهما حاولت ترفعه هو قز من الداخل لا يصدق ان هو له قيمة وهذا أقول على سبيل الجملة لا أقضي على الجيل كله لازم أقول هذا على سبيل الجملة الذي نراه إجمالي وهذا الذي أذكره فهؤلاء الآباء الذين ورثوا هذه الزائج مع قلة العلم مع قلة العلم حاولوا أن يورثوا هذا الضعف إلى أبنائهم. فكلما أراد الولد أن يتحرر ما يسمع درس مثل مثال الدرس وعنده همة عالية ويريد أن يخدم هذه الأمة وأن هو يقوم بالأمان ولا يلقى الله خائنا لهذه الأمة يريد أن يفعل شيء إذا به أمان صخرة عظيمة وهي الوالد الذي يقول له وأنت تصلح الكل؟ وأنت تصلح الكل؟ أو يقول لو عجل لك العيش حطل هودان هذه العبارات المتكررة التي يحاول الاب ان يبثها في ابنه واذا التزم الولد بهذه النصائح بيعتبر ولد كبار وبيبثم ذا جدا واذا خرج تحت المشاكل الكثيرة في البيوت اذا اراد الولد ان يتجاوز مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همة عالية ف. أمثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الأدباء الذين استهزأوا بالله ورسوله وظهر فيه مصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله يعني القصص التي تكتب والتي تدعو إلى الدعارة تدعو إلى الانحلال كلها قصص احسان عبدالقدوس وقصص نيس منصور وقصص توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وكل هؤلاء الذين شكلوا عقلية هذا الجيل يعني هؤلاء نبيا شكلوا عقلية هذا الجيل ولا استيقظ وحيل إخواننا السامعين إلى كتاب يؤرخ تاريخا صادقا الذي الحقبة وهو من أصعب الكتب التي سوف تقرأها كتاب أبو طلبة الشيخ بفهم محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من افضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اترك كتاب ابو وكتاب اسمه الطريق الى ثقافتنا. ايضا للشيخ محمود شاكر. لتعلم هذا البلاء الذي عاش في الأمة ما مبدأه. قرح تاريخا صادقا بقلمه الرشيد. محمود شاش المعروف انه من افضل من كتب يعني كأن الكلمات حبات لؤلؤ منظومات احيانا كنت اقرا له العباره فالفجر ضاحكا من من شده سخريته ب اللي بينقده هو عوض في مطلع هذا الكتاب ستقرا فأنا أحييه للإخوة وألخوا عليه أن يقرأوا هذا الكتاب كتاب أباطيل وأثمار الشيخ محمد شاكري الحقيقة أولاد الجباء والحقيقة وصف هذا الجيل وصل دقيقا ينبغي على الذي يصب هذه الأمة وينظر في عللها أن ينظر إلى هذا المرض الضارب بجذره من أيام محمد علم. اللي اللهم بيسموه باني مصر الحديث وستعلم إذا قرأت كتاب طريق إلى ثقافتنا ماذا جداية هذا الرجل على مطر لما حاول أن يأخذها من الخلافة العثمانية ويستقل عن الخلافة العثمانية الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يحدث أصحابه فجاءه رجل أعرابي وهو يتكلم قال يا رسول الله متى الساعه فاعرض عنه وواصل كلامه فانقسم الصحابه الى طريقين قال بعضهم سمع ما قال فكرهنا قال وقال بعضهم بل لم يسمع طب لماذا انقسر الصحابة الى فريقين كل راعى شيئا لحظه في النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كره شيئا اعرض عنه وظهر على وجهه يعني لما جاء بعض الصحابة عبدالله في عمر هو بيلفت حلة حمراء فأعرض عنه الصحابة كل حياتهم واهتمامهم كان للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت عيونهم كالكاميرا المسجلة كل شيء يرمقونه حتى اضطراب لحياته يقول الصحابي كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الغهر بالصراب لحياة ويقول مثلا أبو حميد الساعدي قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم ويطلع صحابي آخر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة إضحيان آر 14 فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه مرة فلكان كانت عيني أحلى من القمر وده كلام واحد محب ده كلام واحد محب كل كانت عيني أحلى من القمر ويقول أيضا جابر بن شامرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلات قمراء وعليه حلاته شمراء ما رأيت قط أجمل منه ويقول على بن مالك ما مسفت ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يعني الرسول عليه وسلم والسلام كان حاسم كان محور ارتكاز عندهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا ظهر عليه وأعرض إعراضا لطيفا فالصحابي الصحابة الذين قالوا هذا ومعه هذا كثيرا ما كان يعرف عن اصحابه مجرد ما يعرف يعرف اصحابه ارتكب شيئا لا يحتاج الى الكلام والذين قالوا ما لم يسمع بلوا ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه احدا بما يكره. ابدا في صحيح مسلم ان ال... كان في المدينة بنت كان عندها تخلب كان تأخذ بيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقوف به المدين فلا يمتنع منها ولا ينزع يده منها هذه أشياء لما بقرأها لها دلال وإن كان بعض الناس قد يعتبرها موقف صغير لكن له دلال وكان النبي عليه الصلاة أشد حياء من العزراء في خدرها وكان رفيقا كثير احتمال الأذى لا سيما مع الأعراب ما كان يعرض عن الأعراب حتى إذا لو قال قولا جافيا إنما كان يعرض عن أطحابه الذين يعيشون معه في المدينة وهكذا ينبغي على الشيخ أن يفرق في معاملته بين أهل البلد وبين الغرباء فيعطي الغرباء من قدره ومن وجهه ومن وقته لنم غرباء وقد هذا الغريب لا يعلم ما نبه عليه الشيخ أكثر من مرة لكن يعلمه أهل البلد في الصحيح أن أنت ابن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فكان يعجبنا أن يأفي الرجل العاقل من البادير فيسأل ونحن نسمى فلو كان واحد من أهل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بعد النهر كان يعذره إنما الأعرابي الذي ما شهد هذا النهر وجاء من و وسأل النبي عليه وسلم ما كان يعنفه إنما كان يتلطف معه وهذا هو مستلد الذين قالوا بل لم يسمع بل لم يسمع ليه لأنه كان يعامل الأعراض معاملة خاصة غير معاملة أهل الحضار وفي هذا الحقيقة يعني حديث كثيرة أذكر بعضا منها في سنن أبي داود والنساء من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قعودا لرجل من الأعراض قعود جمل صغير السن فقال دعني جملك قال بكم وده يدل على الجفاء يعني كالمهود يقول له خلاص الجمل لك لكن قال له بكام فقال مثلا بكذا قال له خلال اشتريت منك الجمل وعطيك الثمن لما نرجع إلى المريح واحد آخر من الصحابة ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل فعجب الجمل فقال للعرابي تبيع الجمل قال له بكامل قال له بكذا وفرض ثمنا أعلى من ثمن النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي علم, علم علم أن الأعرابي جمل قال يا أعرابي أولا تبعني الجمل قال ما بعتك شيئا قال كلا يا أعرابي بل بعتني قال ما بعتك بل بعتني ما بعتك ثم قال له الأعراب هلما شهيدا يشهد أنني بعتك هل أي واحد إن أنا بعتك الجمل والصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعربي ويحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وهو يقول هل أم شهيدا يشهد أنني باتب حينئذ انبرى خجيمة بن سابق الأنصار وقال أن أشهد أنك بعته جمل قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يا خزيمة قال بتفضيطي يعني وأنك لا تكذب بدون ما أكون حاضر لهذه الصفقة ولهذا البيع أنت بيع أنت شتريت الجمع والعرب راعة جملا بتصديق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجihad وهذا من خصوصيات خزيمة بسبب الأنفال وما النبي عليه ما كفر هذا الأعرابي ولا قال له كذبت رسولك فكفرت اغتسل بقى وجدد الإسلام وضرب الشعرتين والكلام لأ رائع هذه المسألة فكان النبي عليه الصلاة كثير الاحتمال يعني يأتي مثلا اعرابي فيقول يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا امسا تتفتق عنها ثمر الجنة فالصحاب الموجودين ضحكوا ابتاع من السؤال ده واخدرت فقال عليه الصلاة والسلام اتضحكون من جاهل يسأل عالما ايه لي لماذا تبحكون طب فراجل بيسأل في الجنة حنلبت ايه هل احنا لنخيط الهدوم بتاعيتنا ولا حنلاقي الهدوم جاهزة ولا يعني الصحابة كانوا كثير بيانا عن الجنة وما فيها كان مرة كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل ربه في الزرع وفي الجنة قال له نفس تزرع يعني يحرق بقى ويروي وحط البذرة وبتاع قال ده انت في الجنة استأذى ما رباه في الزرعة فقال الله عز وجل لدونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فرم البذرة وفطر في العين رأى الثمر و على طول هو رمى بجرة لا على طول شجرة كبيرة والثمر على طول فقال رجل الله يا رسول الله لا تجدوه إلا قرشية فالسند اللي قرش هما اللي يحبوا يذعو ذلت فكلهم تطلع جل لا أحد يعرفها وهي منتهى الآمال الجنة منتهى الآمال كلنا بنعمل عشان نقول الجنة لأن أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله عز وجل أعظم نعيم في الجنة فإحنا لما بنطلب من الله عز وجل الجنة نطلب أن نرى رب العالمين طبرة تعالى فكانوا يسألك واخدرت عن الجنة فالرجل يسأل عن هدون بتاعك هيلبس إزاي ومخيبها إزاي ولا الكلام بها فالصحاب ضحكوا من السؤال فقال مما تضحكون من جاهل يسأل عالما نعم يا أعراضي ستفتق عنها سنار الجنة دون فتح. البطيخة كده تلاقي الجلبية تفتح الرمانة تلاقي الجلبية تخبرك جاهزة على مقاسة كده مجرد كما يقول بعض العلماء واستمدوا الى اعثار صحيحة موقوفة في هذا ولا حكم الرفض ان الجنة لا يسأل الانسان ما يريد، انما بمجرد ما يتمنى يجب يرى ما يتمنى. يجب ليه لإن السؤال ثلث السؤال ثلث فأخذ بالك فأهل الجنة معافون من هذا كله جرّد ما يخطر بذاله مثلا ياكل رمان يلاقي على طر رمان الجامل يخطر على بال ياكل مثلا فكهة ياكل حمام ياكل أي حاجة أنا من فواتي الجنة أو من نحوم الجنة يجد على طول مباشرة هذا الشيء أمامه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الرزق بهؤلاء الأعراض وكان الصحابة يعلمون ذلك فقالوا بل لم يسمع ليش راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا ينبغي مراعاة قرائن الأحوال ينبغي مراعاة قرائن الأحوال عشر الصحابة حكموا بما يعني علموه من النبي عليه الصلاة مسألة اعتبار القرائن في الحكم هذه مسألة ضرورية جدا اعتبار القرينة في الحكم هذه مسألة ضرورية كما ان الصحابة في حكمهم لما انقسموا الى فريقين كل الراعة القرينة التي حضرته ورآها ورآها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو غيرت رضي الله عنه حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة أين أراه هكذا على الشك مش أين السائل عن الساعة وهذا الشك من محمد ابن فليح لأن كل الذين رووا هذا الحديث عن فليح بن سليمان وأنا سميتهم خمسة محمد بن سنان محمد بن فليح يونس بن محمد سريج بن نعمان وعثمان بن عمر هؤلاء الأربع باستثناء محمد بن فليح كلهم لم يضطر هذا الشك في رواياتهم بل قالوا جزما أين السائل عن السائل ولو كان هذا الاختلاف من فليح ابن سليمان ما عليه فيه اما وقد اختلفوا فيه فيحنا بننظر بقى الى اتفاق الرواة واختلافهم في مثل هذا فاتفق اربعة من الرواة عن فليح ابن سليمان على الجزم وترك الشك ولم يشك فيها في هذه اللظة الا محمد ابن فليح لذلك جعل العلماء ومنهم الحظ بن حجر الشك فيها من محمد بن فليل قال حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة أو أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وكان رجلا عاقلا فسأل سؤالا آخر كشف الامر وجلاه قال وكيف اضاعتها قال اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال اذا اسلد الامر اذا اسلد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة ووقع في صحيح ابن حبان اذا اشتد الامر فانتظر الساعة وانا اظن أن هذا خطف في تصحيف لو كان إذا اشتد الأمر إجابة على السؤال الأول لكان له وجه متى الساعة فيقول إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة ماشي اشتد الأمر يعني زادة الفتن فكده الجواب ممكن يمشي لكن كيف إضاعتها يقول إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة يعني هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا السؤال وكأن الـ الـ الكتاب وقع فيه تصريف فقط كلمة اشتد دي يكون أصلها أسندة وهي نفس الحروف مع اختلاف المقط يعني الآجام كأنه إذا أسند الأمر إلى غير أهله وقع تصحيف فأسندة بقت اشتد وسقط من الرواية الى غير اهله ليتفق ذلك مع بقية الرواية وللحديث صلة ان شاء الله اقول قول هذا وإستغل الله لي ولكم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد الحمد لله وبالعالمين أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته